ما لا نرضى لها حال ذاك جمالنا يسمو يدعاء La la la la la la la. Att acceptera dem, människor, jag inte följer dem, bara vad jag vill, för att jag vill. Ska jag vara وأكون أنا ما Kan vi inte få mer? Kanske är det för att vi inte har någon ما فيهم فبدوت شخصا آخر سلام عليكم أنا حمود الخضر إذا عجبكم الفيديو تعرفون ما تسوون سبسكرايب لايك شير وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي لا لا لا نحتاج المال كي نستاد جمال